يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مثم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدنكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 وَكَفَرَتِ الطَّائِفَةُ فَأَنْجَذْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ